أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُّونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ذا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وذل المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم 117. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم, فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 118. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 119. يا أيها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم